ارجع بي لعمري وعشتان اللي انا عشته لو ينفع قابل كل اللي انا في حياتي خسرت انا مش هتنازل عن احساس دي وقت احتكت ايام الواحد لما يكون في بداية حلمه وفي ناس حوالي عرفاته نس كده من نوعه كل واحد و عمله عشاني دايماً على بالي الناس اللي انا مبقتش باشوفه سايبي العلامة كبيرة في عمري وقطر خيره على كل نصيحة قالت لي وبيها فاكره دا انا مهما بقابل ولا يفوت العمر ويجري على قد صواب بيخلص لي بقلبه مش عايز حاجة مني اسمع وصبري ولا اي زين في سكتين اوه دايما وحشاني ده انا بالاسم فاك كل واحد